وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفت عليهم من خيل ولا ركاب فما أوجفت عليهم من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير